بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحق الحق ما الحق ما الحق وما أدرا الحق وما أدراك ما الحق كذبت ثمود وعاد بالقارعة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية فأما وَأَمَّا عَادٌ فَأَهْلَكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ وَأَمَّا عَادٌ فَأَهْلَكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُصُومًا فيها صرعاك ان والمتفكّات بالخاطئ وجاء في الله ومن قر له والمتفكّات بالخاطئ فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذت الرّابية فعصوا رسول ربهم بهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرون ورَتًّا وَتَعِيها أُذُنٌ وَاعِيَةٌ لِنُعَلِّمَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيها أُذُنٌ وَاعِيَةٌ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ فإذا نفخ في الصور نفخ وحملة الأرض والجبال فدكتادكتة واحدة. وحملة الأرض والجبال فدكتادكتة واحدة. في يوم إذ وقعت الواقع. في يوم إذ وقعت وشققت السماء فهي يوم إذ واهية وشققت السماء فهي يوم إذ واهية والملك على أورجائها يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخاف منكم خافية يومئذ فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم كرؤوا كتابي فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم كتابي إني ظنى Inni gantu anni malaqin hisabiyah. Inni gantu anni malaqin hisabiyah. Fahuwa fi yishatil rawziyah. Fahuwa fi yishatil rawziyah. Fi jannah قطوف هادنية قطف هادنية قلوا أشرفو هنيا بما أسلفتم في الأيام الخالية قلوا أشرفو هني. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَ لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية أناك عنيس القانية خذوه فغلوه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فسلكو إذ سبعون ذراعا فسلكوا إنه كان لا يؤمن بالله العظيم إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحب على طعامه فليس له اليوم هونا حمين فليس له اليوم هونا حمين ولا طعام إلا من غسلين ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ إِنَّهُ لَقَوْلُ Wahai apa yang dikatakan oleh penyair? Wahai apa yang dikatakan oleh penyair? Kali lama tak kau percayakan? Kali lama tak kau percayakan? Tidak نزل من رب العالمين. نزل من رب العالمين. ولو تقول علينا بعض الأقاويل. ولو تقول علينا بعض الأقاويل. لا أخذنا منه باليمين. أخذنا منه باليمين، ثم لقطعنا منه الوتين، ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين، فما منكم من أحد عنه حاجزين. وَإِنَّهُ لَذِكْرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ وَإِنَّهُ لَذِكْرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ وَإِنَّ